وان يجمعنا في الاخره في الجنه دار القرار وابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع اخواننا المسلمين ايها الاحبه الدين النصيحه كلمه خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم وكررها ثلاثا قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة والتكرار هنا له معنى وهو التأكيد على أهمية هذا الكلام الذي سيقوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لمن يا رسول الله الدين النصيحة لمن قال صلى الله عليه وسلم لله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم هذا الحديث أولا أخرجه الإمام مسلم فهو صحيح وكل ما رواه البخاري أو رواه مسلم أو اتفق على صحته فهو مقبول عند الأمة وهو حديث يجب قبوله ولا اعتراض عليه الراوي له أو الناقل صحابي جليل من أكابر الصحابة اسمه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه كنيته ابو رقيه والعرب كانت تكنى وتحب الكنى ويكن الرجل باكبر ابنائه او بناته لم يكن عنده ابناء وكانت عنده بنت اسمها رقيه فكان يكنى بها ولا حرج لان بعض الناس قد يتحرج من أن يكن بابنته وإذا جاله بعدين ولد عنده بنت كبيرة كن بالولد وترك البنت لا حرج لأن الحرج في هذا المعنى غلو والغيرة في الرجل محمودة لكن إذا تجاوزت الحد أصبحت مذمومة وإلغاء البنت من حقها المشروع ان تكنّى بها والدها نوع من الغلو ولذا لا حرج أن تكنّى بابنتك فقد تكنّى بها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة هذا الحديث عليه مدار الإسلام والعلماء يعظمونه ولذا اختاره الإمام النووي ضمن الأربعين النووية تسمعون بالأربعين النووية هذه أربعين من الأحاديث الصحيحة اختارها الإمام النووي و ونسبها إلى اختياره الأربعين النووية أي التي اختارها الإمام النووي صاحب رياض الصالحين صاحب منهاج النبوية صاحب مؤلفات عظيمة من كبار علماء الإسلام رحمة الله تعالى عليه ايضا شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي شرح هذا الحديث مع الأربعين النووية في كتاب عظيم أتمنى أن يكون في بيت كل مسلم اسمه جامع العلوم والحكم ثمنه لا يتعدى العشرين ريال أو الخمسة عشر ريال قيمة كيلو فاكهة كتاب عظيم شرح فيه الأربعين وأضاف لها عشرة أحاديث وشرح الجميع فأصبحت خمسين حديثا من اطلع على هذا الكتاب و ادركه وفهمه فانه يعد باذن الله من العلماء اشتمل هذا الحديث على جميع احكام الاسلام اذ انه نظم العلاقه في خمس قضايا نظم العلاقه بين العبد وبين الله الدين النصيحه لمن لله ونظم العلاقة فيما بين العبد وبين كتاب الله القرآن منهج الأمة ودستورها ولكتابه ونظم العلاقة فيما بين العبد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة المبلغ عن الله الذي أمرنا بطاعته والذي أخبرنا الله أن طاعته من طاعة الله من يطع الرسول فيش فقد أطاع الله ما في أحد عنده تفويض إلا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وما اتاكم الرسول فخذوه تفويض مفتوح وما نهاكم عنه فانتهوا وما جعل الله قدوة للبشرية كلها إلا محمد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا كيف تكون ناصحا لله وكيف تكون ناصحا لكتاب الله وكيف تكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تكون ناصحا لولاة الأمر ولاية الأمر أمر مهم يجعلها العلماء من أمور العقائد ما هي من أحكام الفقه ولاية أمور المسلمين من أمور العقائد لانه يترتب عليها مصالح كثيرة ويترتب على ضياعها مفاسد عظيمة ولا يصلح الناس إلا بولاه وهو ما يسمون الناس الآن في العرف المعاصر الفراغ الدستوري يعني ما فيه حاكم كيف يعيش الناس من الذي يحفظ للناس أديانهم وأموالهم وأعراضهم ولاة الأمر الذين يقومون بهذا الأمر يضبطون الأمن يؤمنون السبل يحفظون الأموال يصونون الأعراض بغير ولاية تصبح الحياة غابة الحياة فيها للأقوى لا للأتقى القوي يأكل الضعيف والضعيف مهدرة حقوقه أجل هؤلاء لابد من النصيحة لهم وبعد ذلك قال ولعامتهم فانتظم هذا الحديث اتقان العلاقة بالله وبكتابه وبرسوله وبآئمة المسلمين وعامة المسلمين أجل ايش بقي الدين كله في هذا الحديث طيب نشرح كيف تكون النصيحة أولاً ما معنى الدين النصيحة الدين أي الذي رضيه الله الدين الذي لا يقبل الله سواه الدين الذي ينفع العبد عند مولاه ما النصيحه النصيحة ما معنى النصيحة أربع معاني لها الصدق الإخلاص التجرد الشفافية والوضوح هكذا المسلم يكون ناصحاً صادقاً فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ويطبع المسلم على كل خلق إلا الكذب قالوا يكون المسلم جباناً يا رسول الله قال نعم ما كل الناس يجعان قالوا اي يكون بخيلا قال نعم ما كل الناس كرما قالوا اي يكون كذابا قال لا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله الكذب الغاء لوجود الانسان وللأسف الشديد فهو سلعه رائجه بين المسلمين تجد أكثر شعوب الأرض الآن ما يكذبون وأكذب الشعوب المسلمون إلا من رحم الله وهذه كارثة والله شوهنا بها صورة الإسلام وقدمنا الإسلام للناس على أن دين الكذب بينما في أوروبا الآن وفي العالم الثاني صدق خلاص يقول لك الصدق صدق ولا يكذب ليش دينا لا لان ما عندهم دين أصلا لكن تطبيقا وجدوا أن الصدق يؤدي إلى نجاح حياتهم فصدقوا نحن إذا صدقنا حصلنا على ثواب صدقنا طاعة لله ومصلحة إننا صادقين فأول شيء النصيحة يعني الصدق ثانيا الإخلاص ما يكون عندك تضاد ثالثا الوضوح والشفافية ظاهرك مثل باطنك ما عندك وجيه ملونة وما عندك أزياء كل يوم تركبها لا لونك واحد وضعك واحد هذا معنى النصيحة الصدق الإخلاص الوضوح الشفافية طيب لمن أكون صادقا ولمن أكون مخلصا ولمن أكون واضحا وشفافا لخمسة أشياء لله أول شيء طيب كيف أكون ناصحا لله بأربعة أشياء هذا الكلام الذي أقول لكم هو مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة في الله وفي رسول الله وفي كتاب الله وفي ولاة الأمر وفي عموم المسلمين تكون ناصحا لله عز وجل بأربعة أشياء أول شيء توحيده سبحانه وعدم الوقوع في شيء من الشرك لأن الشرك لا يغفره الله والشرك يهبط العمل لو قمت قيامة السارية في المسجد ولو صمت الدهرة الدهرة كله ولو أنفقت المال كله ووقعت في شيء من الشرك لابطل الله كل عملك قال عز وجل ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد يعني وحد وكن من الشاكرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فأول حق لله وأعظم حق لله وأعظم حق تنجو به من عذاب الله التوحيد وإذا سمعت كلاما في التوحيد وارتاح قلبك فعلم أنك من أهل التوحيد إذا ضاق صدرك من الكلام في التوحيد فليراجع الإنسان نفسه فإنه والعياذ بالله على خطر يقول عز وجل واذا ذكر الله وحده واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كيف قلبك إذا ذكر التوحيد وحده شوفوا كيف إذا ذكر الله وحده يعني بعض الناس الآن اللي واقعين في الضلالات والبدع من الصوفية وغيرهم يذكرون لكن ذكر غير شرعي عندهم الذكر ثلاثة أقسام ذكر العوام ايش هو ذكر العام قالوا ان تقول لا اله الا الله هذه يعني بسيطه عندهم طيب والثاني قالوا ذكر الخاصه وايش هو الخاصه قالوا ان تذكر الله لوحدها بس كده الله لا تقول الله جل جلاله او الله اكبر او الحمد لله او سبحان الله بس قل الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. طيب ماذا يفيد ذكر لفظ الجلاله من غير اضافه ما يفيد شيء لكن لما تقول سبحان الله تنزيه الحمد لله تعظيم وتمجيد الله اكبر تكبير لله لا اله الا الله توحيد انما الله الله الله الله بدون اي اضافه لا يفيد معنى لا ذما ولا مدح ولذا لم يرد لم يرد في اذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا أنه ذكر الله باللفظ المفرد أبدا هذا ذكر من؟ الخاصة عند صوفية الذكر الثالث هذا قالوا ذكر خاصة الخاصة يعني الناس اللي فوق مرة كيف؟ قالوا لا يذكرون الله لا إله إلا الله ولا الله أجل إيش؟ قالوا هو بس من هو؟ قالوا معروف هو ولذا إيش يقول؟ يجلس جالس يقول هو هو هو هو هو هيا بالله إيش تفهم من هو هذه؟ وقد قرات كلاما لأحدهم يقول لقد من الله عليها في جلسة واحدة فذكرت الله مئة ألف مرة بالذكر الخاص الخاص يعني هو هو قلتنا مئة ألف فحاولتنا قلت طيب كيف بيسوي هذا؟ جلست حوالي يمكن دقيقتين وانا وأنا أقول هو, هو هو هو هو هو هو حتى ضامني راسي ما عاد إلا أنبه. قلت كيف هذا ذكر؟ كيف يكون ذكر؟ لكن لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله والله لو أقولها إلينا موت ما ما أمل منها. لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلام عظيم هنا القيد في الآية وإذا ذكر الله وحده يعني التوعيد إش ما أزت يعني تضيق نفوسهم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أجل جرد التوحيد وحققه في حياتك ومعنى التوحيد أن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لا تدعو إلا الله لأن الدعاء عبادة والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لا تدعو نبيا ولا وليا ولا ملكا ولا غيره ادعو الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وإذا دعوت غير الله ما تستفيد كما هو الآن موجود في بعض البلدان فيه قبور وأضرحة وعليها قباب والناس يجون يقدمون النذور ويدعون أصحاب القبور والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لانه ميت ولو سمعوا وهذا على فرض المستحيل ما استجابوا لكم لأنه ما يقدر يستجيب لك يعطيك شيء مما تطلب ويوم القيامة يكفرون بشرككم الله سمى دعاهم شرك لما أنت جيت تقول لهم هذا ما يجوز قالوا هذا ما هو شرك أجل هو هذا قالوا هذا توسل توسل أصدقكم ولا أصدق رب العالمين ربي يقول شرك وأنت تقول توسل لا ما هو توسل هو صح توسل لكن توسل شركي لأن التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام توسل شرعي وتوسل بدعي وتوسل شركي إيش التوسل الشرعي أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني تبغى شيء تقول اللهم يا رزاق ارزقني اللهم يا غفور اغفر لي اللهم يا رحيم ارحمني اللهم يا قوي انصرني هذا تتوسل إلى الله بالاسم الذي يلائم حاجتك هذا مشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بطاعة قدمتها ابتقوا إليه الوسيلة مثل حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبق عليهم واحد منهم قال أني كان لبنته وأنني وإن أحبه الحديث مشهور توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فنجاهم الله هذا اسمه توسل شرعي مطلوب التوصل البدعي أن تتوسل بعمل غيرك تجي عند القبر تقول اللهم اني أسألك بجاه هذا الولي أو تجي عند المدينة وتلقى أمام القبر تقول اللهم اني أسألك بجاه نبيك لا شك أن النبي له جاه صلى الله عليه وسلم وجاهه أعظم جاه حياً وميتاً صلوات ربي وسلامه عليه لكن جاهه له مهلك فلا تسال بجاه غيرك اسال بعملك انت ايش عملك تقول اللهم اني اسالك بايماني برسولك اللهم اني اسالك بحبي لنبيك اللهم اني اسالك باتباعي لهدي نبيك هذا شغلك وهذا شرعي لكن اللهم اني اسالك بجاه نبيك جاه رسول الله له تاخذ جاه غيرك لا هذا بدعي طيب بقي الثالث وهو الشرك وهو أن تدعو غير الله لتصل إلى الله وهذا شرك الكفار الأولين واتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فعبدوا غير الله للتقرب إلى الله فوقعوا في الشرك وهذا الذي يحصل الآن في كثير من البلدان إلا من رحم الله أجل الدعاء لا تدعو إلا الله والحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجز لا تتوكل إلا على الله لا تعتمد إلا على الله اربط قلبك بالله الرزق بيد من بيد الله بعض الناس لا يؤمن بهذه القضية لا يا أخي الكريم صرف الرزق عنك هذا ترى لو نر لك نصيب والله ما يأخذ غيرك لا تعترض إن الله هو الرزاق إذا كنت تعتقد أن الله هو الرزاق فاقنع وارضى بما رزقك الله ولا تقعد عينك على الناس فلان عنده فلان عنده فلان وإيش دخل كنت هو خذ من حقك الله أعطى هذا ومنع هذا ورفع هذا ووضع هذا لحكمة يعلمها سبحانه فتوحد الله عز وجل وهذا أول بند من بنود النصيحة لله توحيد الله اثنين ذكره سبحانه في كل حال إلا الأحوال التي منع منها الإنسان ليش الذكر قالوا لأن الذكر دليل على تعلق القلب وهذا شيء طبيعي من أحب شيئا أكثر من ذكره اللي يحب الرياضة الآن يجي يدور في الجرائد وفي التلفزيونات وفي كل شيء الرياضة شوف إذا جرى جريدة يشتري الرياضية وإذا اشترى جريدة ما هي الرياضية يقلبها من آخرها يدور صفحة الرياضية وإذا يسمع الأخبار يرقب النشر الرياضية وحياته كلها رياضة ليه لأنه يحب الرياضة يعرف أسماء اللاعبين وأسماء المدربين وأسماء الأندية المحلية والعربية والأوروبية والعالمية بعضهم يعرف أسماء لاعبين أندية في أوروبا ما نعرف بها ويعرفهم واحد واحد أحب ذكر هذا الشيء اللي يحب السيارات يحب ذكرها ويطالع دائما في الإعلانات حقت بيع السيارات وتشوفه واقف مع شليطية في المعارض يرحب من يوم يشوف سيارة يوقف عندها وإذا جلس في مجلس ها كيف السيارات كيف الموديلات يعرف جميع أنواع السيارات من يوم تعرض قال هذه رينو وهذه قال هذه تويوتا قال هذه مثل السما كل و... كل شيء لأن أحبها اللي يحب العقار وين تلقاه في مكاتب العقار. بل بعضهم يرقد في مكتب العقار خاصه في مكه لان مكه فيها حركه عقاريه خلاص من احب شيئا اكثر من ذكره طيب الذي يحب الله ايش يسوي يذكر الله ولهذا يقول شيخ الاسلام وهو يعظم حديث ورد في السنن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والله يقول ولذكر الله أكبر أعظم عمل وما طلب الله من الناس عمل إلا قيده بزمن أو مكان أو هيئة إلا الذكر الذكر لا مفتوح اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر الله كثيرا الذين يذكرون الله على قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الذي يراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته يلمس جانب الذكر كيف كان في حياته صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر احواله والذكر عند العلماء ينقسم الى خمسه اقسام اولا ذكر الله عند ورود امره اذا ورد عليك امر الله سمعت الاذان وقمت تصلي انت ذاكر ذكر الله عند ورود نهيه اذا مشيت في الشارع وشفت امراه متبرجه وغضيت بصرك انت ذاكر لان الذي منعك من النظر المحرم ذكرك لله بعدين ذكر الاحوال والمناسبات اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم اذكار الاكل اذكار دخول المنزل اذكار الخروج منه اذكار دخول المسجد اذكار الخروج منه اذكار النظر في المرآة اذكار سماع الرعد اذكار نزول المطر اذكار كل شيء حتى هيئه لا يتصور احد انه في ذيك اللحظه بيذكر الله وهي إتيان الرجل زوجته نظرا لأن الجانب الغريزي عند الإنسان مندفع لكن حتى بهذه الحالة لا تنسى اذكر الله والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان حتى لا يشاركك الشيطان في العملية لأن الله يقول وشارككم في الأموال والأولاد كيف يشارك في الأولاد يحصل منه تلبس في حال الجماع فيشارك الرجل إذا لم يسميه ويأتي الولد مشروك فيه جانب وفي جانب للشيطان ولذا حتشوف بعض الآباء يقولوا ما هذا الولد الله إنه شيطان ولو تذكر يمكن ما ما ما ذكر الله تلك الليلة أجل أذكر الله في كل حال النوع الرابع من الذكر ذكر الله العددي الذي ورد بعدد معين يعني في أذكار قيدها الشرع بالعدد العدد هنا مقصود لا تزوج ولا تنقص مثل حديث في مسلم من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج أو كعدد زبد البحر أو كعدد قطر السماء في كل يوم تقول مئة مرة سبحان الله وبحمده تعدها كما تعد الذهب هذا اسم ذكر عددي تهتم بادائه وتحصره وتعده مثل ما جاء في الحديث في مسلم أيضا من قال دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله ثلاثاً وثلاثين والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر كم نضيع ايها الاخوان والله والله حرمان وخذلان انك تصلي وتمشي قبل أن تقول هذه الأذكار كم تأخذ منك دقيقتين بس دقيقتين وتقول فيها هذا الذكر ويغفر الله ذنبك ولو كان مثل زبد البحر لكن الشيطان ما يبغاك تقولها ولذا ما انت تسلم الا وتشوف الواحد كانه مقبوض كأنه خبل تلفط واللي يبغى يذكر الله يذكره بطريقه غير شرعيه تشوفه من يوم يسلم ايش هذا التشبيع هذا والله اني شفت واحد في مسجدي وهو قاعد يقول كذا وساكت فمه قلت ايش تسوي عندك مس عندك حركه بيد اجب قال اسبح قلت ايش التسبيح هذا هذا التسبيح ذا هذا لعب معنى سبحان الله سبحان الله سبحان الله تجيبها واضحه تعدها كما تعد الذهب والله لا منها خير من الدنيا وما عليها كان سليمان ابن داود يمشي على الريح في البساط الذي أعطاه الله. فمر على قرية، فحجب البساط ضوء الشمس عن الأرض. فنظر فلاح في الأرض وهو يشتغل بال بالفأس، قال إيش الشمس؟ وإذا بيشوف آل داود ماشين في على البساط. قال سبحان الله، لقد اوتي آل داود ملكا عظيما. سمعه سليمان فامر الريح ان تنزل نزلت الريح دعاه قال ايش قلت قال ولا شيء خاف قال الا قلت كلمه قال قلت سبحان الله لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا قال والذي نفسي بيده ان الكلمه التي قلتها اعظم عند الله مما اوتي ال داود سبحان الله ذي هي اخي عليك انك تعدها الان اذا عديت فلوسك اذا استلمت من راتبك كيف تعده كذا تقول ولا تفرصها فرص وتحط إصبع وتخايف إنه واحدة تلبق مع واحدة يجي واحد يسلم عليك وانت تعد تقول له ما ترد السلام عليه مشغول فلوس هذه ما هي لعب لكن تسبيح لا تستس تستس تستس تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست بعضهم يقوم يقعد يسالف عند باب المسجد ولا يقعد يتقضى يشوف يشوف البطاطو يشوف الفواكه ويشوف ويضيع المائدة الربانية اسمها هذه اسمها المائدة مائدة ايش؟ مائدة رب العالمين الله بسط على علشان تغفر ذنبك بهذه الألفاظ هذا اسمه الذكر العددي النوع الخامس الذكر المطلق وهو أنك دائما تذكر الله وتحافظ على الأذكار دائما هذا الذكر وهو الحق الثاني من النصيحة لله الأول قلنا توحيد الله الثاني ذكره سبحانه الثالث شكره على النعم والتفكر فيها فإن المنعم بكل ما نحن فيه من النعم وبكل ما فيه البشرية من النعم هو الله وما بكم من نعمة فمن الله والنعم هذه لا تستطيع لها عد لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في كل نفس نفس يتردد نعمة الله قادر أن يوقف هذا النفس في كل لقمة تتناولها نعمة في كل شربة تشربها نعمة في كل لحظة وأنت نائم أنت نائم معدك في وعيك لكن نعم الله تجري عليك من الذي يجري لك النفس وانت نائم من الذي يشغل لك الدورة الدموية وأنت نائم رب العالمين جعل لك مضخة اسمها القلب تضخ في كل دقيقة ثمانين مرة كذا إيش تسوي هذا الضخ ذي؟ تدفع الدم إلى فين؟ إلى كل الجسم. لو توقف القلب هذا لحظة واحدة، إيش يصير عندك؟ تموت. طوالي تطفس. من شغل القلب لك وأنت نايم؟ الله. الرئة ذي فيها تسعة آلاف وصلة هوائية تقوم بجلب ال الهواء الذي قد فسد واستبداله بهواء جديد وانت نايم والرئة شغاله والكبد شغال والكلية تصفي وأنت شغال ما تدري عنها اللي يصابون الان بالفشل الكلوي يعرفون نعمه الله عليهم يوم كان عندهم الكلى سليمه انت ما تدري يا اخي عندك كليتين في ظهرك الواحده بقبضه الكف تصفي تصفية كاملة في كل وحده ثلاثة مليون وحدة تنقية ثلاثة مليون وحدة تنقية تصفي الدم مئة في المئة ويخرج كله فضلات الباقي الآن اللي ما عنده كلية يروح يغسل كل يومين يسوي غسيل كلا كم تصفي هذه الماكينه هذه الكبيرة فيها خمسين ألف وحدة هذه اللي فيها ثلاثة مليون وحدة وذيك خمسين ألف وحدة كم تنقي عشرة في المئة من السموم القاتلة والبقية موجودة في الدم ولهذا تشوفهم يغسلوا مريض بس يعني على قال ما يموت وانت في ثنتين في ظهرك تعيش بوحدة لكن رب سوى لك احتياط خربت وحدة واذا بالثانية شغالة أليست هذه نعمة نعمة الخلق والايجاد نعمه الرزق والامداد نعمه الامن في البلاد نعمه العافيه في الاجساد وانتم يا اهل هذه البلاد البلاد المقدسه عليكم نعم عظيمه اولا ان الله عز وجل اوجدكم في الديار المقدسه تروا فيه ملايين من المسلمين يتمنون ان يرون هذه البلاد باعينهم ويموتون بل بعضهم تجد تحويشة العمر عنده من أجل أن يحج أو يعتمر. وأنت أيها المسلم سواء كنت مواطنا أو مقيما الله يختارك ويجعلك إقامة في هذا البلد المقدس. إذا بغيت الحرم الآن وأنت في العزيزية ما تروح تقطع ذاكر ولا تروح تحجز ولا تدخل في عمر جسم قرعه ولا شيء بس وقف تاكسي وريالين ولا أربع ريال. وإذا كان وقت صلاة الناس يوقفون لك بلاش ينزلونك عند الحرم بالمجان اجل هذه نعمه ايها الاخوه من الذي منحها لك الله لا تقول لي لا والله انا المكتب واجابني ولا انا ربي لا لا لا كل شيء من ربي في منه اذكى منك وفي منه اقوى منك وفي منه هو اكثر قدره على انه يجي لك ما جاء وما بكم من نعمه فمن الله لانك اذا اعترفت بالنعمه لله شكرتها لان الشكر هو الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا والاستعانه بها على مراضي مسديها وهو الله هذا معنى شكر النعمه واذا شكرت الله عز وجل زادك وإن لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد هذا الثاني او الثالث توحيده سبحانه ذكره جل شانه شكره على نعمه ومننه الرابع الخامس او الرابع من حق الله عز وجل خشيته ومراقبته اجعل مخافه الله بين عينيك لا تظن انك تغيب عن الله والله ما تعمل عمل الا والله راصدك فيه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه نجوى يعني ايش سر ناس جالسين ثلاثه يتناجون بالسر فيما بينهم ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم الله وهم يتناجون اللي جنبهم ما يسمعهم الله يسمعهم تقول عائشه رضي الله عنها تقول ما اعظم سمع الله سمع خول بنت حكيم التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم تقول والله انا في الغرفه المجاوره ما سمعت كلامها والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما فالله يسمع ويعلم كل شيء في حياتك وما دام عارف انك تحت الرصد الالهي والرقابة الربانيه عليك ان تخاف الله ولا تمشي في غلط مشكله الناس الان ايها الاخوه ضعف الايمان بهذه القضيه مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه الأحنف بن قيس على راعي فقال له عمر بعنا شاتا من الغنم يا راعي قال انا والغنم لسيدي يقول انا مملوك ما املك شيء انا مملوك لسيدي فقال له عمر يختبره قال بعنا شاتا وقل اكلها الذيب فقال الغلام قال وأين الله شوفوا الكلمة ذي سمع عمر بكى حتى خضلت لحيته ثم ذهب إلى سيده واشترى وأعتقه وقال كلمة اعتقتك في الدنيا أرجو الله أن تعتقك من النار يوم القيامة كلمة أين الله ذي منهج حياة اجعل هذه بين عينيك أين الله أين الله وانت تضغط على أزرار امرأة لا تحل لك أما تدري إن الله يطلع عليك أين الله وعندك جوالين جوال للمعاكسات في السيارة وجوال للاستخدام العادي في يدك خوفا من المرأة ومن اللي في السيارة ما في خوفا من الله أين الله وانت وانت تغش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 إن الذي خلق الظلام يراني لا تظن أن الله عز وجل يغيب عنه شيء من أمرك والله ما تنطق من كلمة إلا وهي مسجله ولا تعمل من عمل إلا وهو عليك مسجل أجل إذا كنت ناصحا لله حقيقة خاف من الله وراقب الله وقف عند حدود الله هذا هو النصح لله الثاني لكتاب الله كيف أكون ناصحا للقرآن اولا بتلاوته وعدم هجرانه وقراءته بالأسلوب الشرعي القرآن كلام الله مو جريده ولا كتاب أرضي هذا كتاب رب العالمين ما تقرأه مثل ما تقرأ أي كتاب لا بد أن ترتله الله امرك قال ورتل القران ترتيلا قال ان الذين يتلون كتاب الله التلاوه والترتيل فيها معنى ابلغ من القراءه انت تقرا الجريده لكن هذا مو جريده هذا كلام الله فلا بد ان تقراه كيف تقراه بالتجويد من اين التجويد عند المختصين عند العلماء عند المقرئين اجلس عندهم تعلم كيف تقرا كتاب ربك يقول ابن الجزري والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وليس بينه وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه قضية يعني تعويد بس على يد شيخ تجلس بعد المغرب إلى العشاء في أي مسجد بعض الناس ما عنده شغل إلا يعوم ولا يسولف تقول لي اجلس اكراه القرآن قال يا شيخ عنا كبار ما عندنا نصلح ليه ما تصلح والله يتصلح وتستطيع لكنك ما تبغى هذا اول شيء التلاوه بعدين التدبر يعني معرفة معنى كلام الله الناس الآن يقرؤون لكن ما يتدبرون الان ادخل يوم الجمعة على المسجد تشوف كلهم ما شاء الله يقرؤون وقف واحد منهم اذا صليت جنبه قول انت تقرأ قال نعم مما تقرأ قال والله لي ربع ساعة هنا اقرأ طيب ماذا أمرك الله فيما قرات ما يدري ماذا نهاك الله عنه فيما قرات ماذا أخبرك الله وقص عليك فيما قرات يقول لك ما أدري أجل أنت ما قرات القراءة يعني التدبر الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الالباب والله أنكر على الناس عدم التدبر قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعم عليها أقفالها أقفال الشبهات وأقفال الشهوات وأقفال المعاصي حتى صرفتنا عن التدبر لابد من التدبر وإذا أشكل عليك شيء ارجع الى التفسير لابد أن يكون في بيت كل مسلم كتاب تفسير وأفضل ما ندلكم عليه مختصر تفسير ابن كثير اسمه المصباح المنير في مختصر تفسير ابن كثير للعلامة المبارك فوري من علماء الهند توفي قبل سنوات رحمة الله تعالى عليه اختصر تفسير ابن كثير ابن كثير أربع مجلدات هذا اختصر في مجلد واحد وأبقى على روح, روح ابن كثير بس حذف المجلد والأحاديث الضعيفة والإسرائيليات وأبقى الاصح هذا قيمتها ثلاثين ريال في المكتبة لابد أن يكون لك ثقافة دينية يا أخي ويكون التفسير عند رأسك قراءة لك صفحة صفحتين ارجع تشوف التفسير هذا ماذا يريد الله منك حتى تكون منور بالقرآن القراءة التدبر بعدين العمل العمل الله ما أنزل القرآن عشان تقراه بس هو رسالة الله إليك فلا بد أن تعمل بتوجيهات الله في كتابه حتى يصلح حالك في الدنيا والآخرة أربعة المشاركة والحرص على نشر علومه يجب أن يكون لك دور ومساهمة واضحة في نشر القرآن ودعم المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية التي تنشر القرآن وتحفظ الجيل بالقرآن هذا مطلوب لأن هذا من النصح لكتاب الله عز وجل وإذا لم يكن لك دور معناته ما ساهمت في نشر علوم القرآن هذه أربعة الدين النصيحة لكتاب الله القراءة التدبر العمل نشر القرآن إذا سويت كذا فقد نصحت لكتاب الله الثالث ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا بد ان تكون ناصحا لرسول الله وكيف تكون ناصحا باربعه امور الامر الاول طاعته فيما امر واجتناب ما عنه نها وزجر لان الله ما ارسل الا ليطاع قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بامر الله فلا بد ان تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ايضا تبتعد عما نهاك عنه لان الله يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولا يجوز لك ان ترد شيئا مما جاء عن الله وعن رسوله لان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هذا اول شيء اثنين تصديقه فيما اخبر إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لك أن تخضع كلام النبي الصحيح لعقلك ال... الذي قد يكون خاطئ لا كلام رسول الله حق وإن بدا أو توهمت ان في معارضة للعقل إذ لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح إذا حصل تناقض اتهم العقل لا تتهم النقل لأن النقل معصوم أما العقل ما هم معصوم العقل قد يخطئ تصديقه فيما أخبر بعدين ألا يعبد الله إلا بما شرع لا تسوي من عندك دين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ريح نفسك لا تدعب نفسك بعمل يرده الله عليك ويخبطها في وجهك وانت تريد يقبله الله الله ما يقبل عمل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم إذا فيه أمر الله أمر رسول الله فوق الرأس ما عليه أمر الله ولا أمر رسوله مردود اسمه بدعة وكل بدعه ضلاله لأن الاستحسان لا حدود له ولو استحسننا كل شيء لضاع الدين أجل لابد أن نقصر العمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان لا عالم ولا ولي ولا أي واحد ما نقبل إلا ختم محمد صلى الله عليه وسلم أربعة من حق محمد صلى الله عليه وسلم النصح له إذا ذكر أن تصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا حقه وهذا الحق عائده عليك أنت لا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما يعود عليك أنت لأنك إن لم تصلي فقد صلى الله عليه وملائكته ماذا تنفع صلاتك مع صلاه ربي الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يعني اذا أنت قلت اللهم صلي على محمد الله يرحمك عشر مرات بدل وحده أجل من المستفيد أنت المستفيد من الصلاة أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلوات ربي وسلامه عليه خصوصا يوم الجمعة البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه يقوله صلى الله عليه يقول البخيل الحقيقي الذي يسمع ذكري ويبرطم يسكت هذا بخيل هذا تافه بينما يمكن تشوف لسانه على كتفه مثل المكينة في الكلام الفارق لكن إذا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت بعضهم يكتب وهو يكتب قال رسول الله بدال ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صاد ثقلت عليه هذه الكلمة وحط صاد من هو صاد؟ فيه نبي اسمه صاد؟ وبعضهم يقول صلعم يصلعمها كذا خلط كل هذا قل صلى الله عليه وسلم وارفع راسك بأنك تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوماً المنبر ليخطب فقال آمين آمين آمين ثلاث مرات الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن وما سمعنا أحداً قال بلى جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين الداعي من؟ جبريل والمؤمن من؟ محمد والمدعو عليه منو من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه أجل من حقه علينا ان نصلي عليه فصلوات الله وسلامه عليه صلاه دائمه متعاقبه ما تعاقب الليل والنهار هذا لرسول الله بقي الرابع ولائمه المسلمين ائمه المسلمين يعني ولاه الامر في المسلمين لهم ايضا حق النصيحه ما هو حق النصيحه اربعه اشياء اولا طاعتهم في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق اذا امرك ولي الامر انك ما تصلي لا صل اذا امرك انك تشرب الخمر لا لا تشرب الخمر لان طاعته مقيده بطاعه الله اثنين الدعاء لهم فإن هذا حقهم يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع وكان يسمى إمام أهل السنة له كتاب عظيم اسمه السنة طبعته جامعة أم القراء في رسالة علمية يقول إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة وإذا سمعته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى لأن أهل الأهواء هم الذين يدعون على الحكام أما أهل السنة يدعون لهم يقول الإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر قالوا انظر ما تقول يا أبا عبد الله كيف تدعو لولي الأمر وهو معروف أبو عبد الله أنه إمام زاهد ما كان يغشى مجالس الحكام ولا يطمع في شيء ما في ايدي الحكام ويبغى يدعي لهم فالناس قالوا كيف تدعي له قال إن دعوتي لي لا تتجاوزني ودعوتي لهم تتجاوزهم إلى غيرهم إذ أن صلاح الحكام صلاح للبلاد والعباد فمنهج أهل قائم على الدعاء لهم أما منهج الخوارج فهو الدعاء عليهم والدعاء عليهم فيه ضرر عليهم وعلى الناس لأن بهلاكهم يهلك الناس لكن بصلاحهم يصلح الناس وقد سرت العدوى هذه عند كثير من الناس حتى اصبح من يدعو لولي الامر متهم اذا سمعوا عالم او خطيب جمعه يقول اللهم وفق ولاه امورنا قالوا هذا هذا في بطنه بلع هذا قد يدعي لولي الامر واذا سمعوه يدعو على ولي الامر قالوا امين امين قوه ليش قالوا والله ابرد قلوبنا الله يبيض وجهه اجل القضيه ما عدا قضيه الدعاء قضيه هوى لا ندعو لولي الامر وقد يكون في الناس من هو مستجاب الدعوة فإذا دع الله وأمن الناس على دعائه قبل الله دعاءه وأصلح ولاه الأمر هذا حق ولي الأمر الدعاء الثالث النصح أي التوجيه فإنه قد يحصل بعض النقص في ولاه الأمر إلى يوم القيامة ما في إمام كامل كمال لله ولرسوله والخلافة الراشدة انتهت والنقص كامل في كل ولي أجل يترك على سوءه ونقصه لا يوجه من يوجهه العلماء العلماء الكبار الذين لهم منزلة وعندهم حظوة ويجلسون عند الملك أو الأمير أو الولي الأمر هؤلاء يجب عليهم النصح لكن بالمنهج النبوي النصح بالتي هي أحسن وسرا لا يكون النصح من على المنابر لأن من على المنابر معناته ما هو نصح هذا التجه تشهير وتجريه هذا لا يكون ومعارض للحديث الحديث رواه الإمام أحمد حديث عياض بن غنم يقول صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية يعني لا ينصح بين الناس ولياخذ بيده يعني بينه وبينه وليامره ولينهه فان اطاعه والا فقد أدى الذي عليه وهذا الذي يحصل الان في بلادنا ومن علمائنا جزاهم الله خيرا يجلسون لدى الحاكم لدى الملك لدى ولي العهد وينصحون ولا يلزم من كونهم نصحوا ولي الامر انه يطيعهم ولا يخرجون عليه لا برئت ذمتهم بالنصيحه وبقيت المسؤولية على ولي الأمر إن أخذ بنصائحهم فله أجر وإن تركها فعليه الوزر وهو أعرف بمصلحة الأمة فلا بد من النصيحة طيب الرابع الصبر وعدم الخروج ليش الصبر لما في ذلك من المصالح ولأن الخروج شر يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين يقول من تأمل ما جرى على الأمة في قديم الدهر وحديثه وجده من ضياع هذا الاصل وهو أنه ما خرج قوم على إمام لإنكار منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه ثم ذكر التاريخ الذين خرجوا على عثمان خرجوا لإنكار منكر في نظرهم وإن كان ليس منكرا لكن عقولهم المقلوبة رأوا أن عثمان رضي الله عنه وسع على الناس في الرزق الله رزقه وهو سمح وكريم من قبل وجاءت الفتوحات الاسلاميه وجاءت الخيرات وجاءت الزكوات فوسع على الناس قالوا لا كان سوى مثل ما سوى ابو بكر وعمر طيب ابو بكر وعمر كانت الظروف التي في عادههم غير الظروف اللي في عهد عثمان بعدين قالوا ولا القرابات ايش القرابات ولا قرابات لانهم اكفاء لا لأنهم قرابات ألي قرابته يحرمهم من حق لهم ثم ازدادت الفتوحات وكثرت الولايات والصحابة يموتون فهو محتاج إلى رجال ولى بعض قرابته لكنهم ما ولى كل قرابته ربيبة ولد زوجة عثمان كان فاسقا فلم يوليه شيء فغضب يعني تولي ولا تعطيني أنا وخرج إلى مصر وخطب في المساجد هناك وألب الناس على عثمان لأنه لم يوليه فبعث له عثمان يتألفه بعث له هدايا مثل ما يبعث للناس لأنه كريم فأخذ الهدية وصعد المنبر وقال للناس هذا عثمان يرسل لي هذا رشوة يقول لي اسكت فأطاعه الأوباش والغوغائيين وتحركوا إلى أن وصلوا إلى المدينة وقتلوا عثمان قتلهم الله قتلوه ويقرأ القرآن وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكان يستحي منه ويقول ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة فالخروج شر حتى في عصرنا الحاضر رغم أن الأمم والشعوب التي خرجت على الأنظمة التي كانت قائمة لها مبرر أنها أنظمة فاسدة لكن مع هذا حصل شر كبير بهذا الخروج وأنتم تقرؤون ماذا يحصل الآن في تلك الدول في العراق كانت محكومة بنظام طاغي نظام ديكتاتوري متسلط وهو نظام صدام حسين لكن الناس في العراق الآن يترحمون على عهد صدام حسين وهكذا في تونس وفي ليبيا الآن وفي مصر وفي اليمن وفي الشام حصلت مشاكل كبيرة الناس يعانون منها بأسباب الخروج فكيف إذا كان النظام صحيح وسليم أي نعم ولا يخلو أي نظام من أخطاء نحن ما ندعي في بلادنا أن نظامنا أنه يعني مئة في المئة على هدي النبوة لا في أخطاء في تقصير في معاصي في مظالم لكن الحل وشهو الحل النصيحة والدعاء والصبر والدعوة إلى الله ليس الحل هو إفساد الموجود الآن ليس الحل هو الخروج والخروج يبدأ بالإشاعة الرسائل هذا الذي يرسلونها الآن عبر الفيسبوك والتويتر وعبر الواتسوب التعليق على بعض الرموز وعلى بعض الأمور هذا كله غلط ما يجوز يجب أن تكون هناك لحمة وتكاتف بين الناس وبين العلماء والولاه حتى لا يخترقون ونحن في هذه البلاد أحوج ما نكون إلى ذلك حتى لا نضيع وتضيع ما نحن فيه من النعمة اتصل بي قبل أيام واحد شاب يقول لي سألني عن حديث يقول حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هذا صحيح قلت نعم صحيح صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لولي الأمر وإن جلت ظهرك يعني ظلمك وأخذ مالك ظلمك اسمع وأطع قال كيف كيف يأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أني أصبر وأسمع وأطيع لظالم قلت له يجلد ظهرك ويأخذ مالك أحسن ولا يقطع رأسك ويأخذ مرتك اجل أحسن قال لا والله ظهري ومالي. قلت هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرك بالصبر من أجل الظالم لا يأمرك بالصبر من أجل مصلحتك الآن الذين خرجوا على بشار كم قدموا تضحيات مئتين ألف قتيل هذه شوية ولا واجد مئتين ألف أسر أبيدة كاملة ما من بيت في سوريا إلا وفيه شهيد كم شرد 7 مليون مشرد الان تشوفونهم في الملاجئ في الاردن وفي تركيا وفي لبنان يعيشون عيشه لا يعلمها الا الله خصوصا اذا جاء الشتاء لان برد الشام برد قارس ثلوج وهم يعيشون في خيام يفتقرون الى ابسط مقومات الحياه هذا افضل صار كذا زين يعني يعني انبسطنا من هذا الخروج لا دمرت دولة كاملة دمرت مدن دمرت بنية أساسية هل هذا زين للناس لا أجل اسمع وأطع واصبر لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منك أنك تؤيد الظالم لكن لألا تحصل عليك مظلمة أكبر وهكذا ايها الاخوه الخروج شر لا ينبغي الخروج على ولي الأمر خاصة إذا كان الشريعة قائمة مثل ما في بلادنا الحمد لله الشريعة قائمة والقضاء مستقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر والصلاة قائمة ومعتبرة والحياة توقف وقت الصلاة والأمن مستتب ما حد يقدر يأخذ عليك ريال واحد ظلم وبإمكانك أن تقيم دعوة أمام أي قاضي على أي واحد في الدولة إذا أخذت أخذ عليك شيء أجل نحن في نعمة أيها الأخوة بعض الناس لا يريد أن تبقى بلادنا مثل ما نحن فيه الآن يريدنا أن يحولنا مثل العراق ولا مثل سوريا ولا مثل أي بلد آخر لا نريد أن نكون على هذا الوضع وأحسن أحسن كيف بالدعاء لولي الأمر أن الله يصلح وبالنصيحة من قبل العلماء وبالدعوة في الناس فإن الناس إذا ساروا صالحين ساروا ولي الأمر صالح منهم مثلهم هذا الرابع بقي واحد وهو الخامس ولأئمة المسلمين لازم تكون ناصح للناس كيف أكون ناصح للناس بأربعة أمور الأمر الأول كف الأذى عنهم لا تؤذي مسلما لا في ماله ولا في عرضه ولا في أي شيء من أموره كف أذاك عن الناس لأن الذي يؤذي الناس يؤذي الله والذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانه وإثمن مبينا فلا تؤذي أحد اثنين توجيههم والدعوة لهم بالأسلوب الطيب ثلاثة أن تحب لهم ما تحب لنفسك لا تكره شيء لك وتوديه للناس لا أربعة أن تقوم بحقوقهم إذا لقيته تسلم عليه إذا استنصحك تنصحه إذا مات تتبع جنازته إذا مرض تزوره تكون دائما مأمون الشر ما عندك شر لأي مسلم إذا سويت هذه الأمور الخمسة نصحت لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم فقد حققت الدين على أعلى المستويات وصرت صاحب دين صحيح الدين ليس شعار والدين ليس هيئة والدين ليس وراثة والانتماء الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا الدين وأن يرزقنا النصح في جميع أمور هذا الدين كما نسأله أن يحفظ لنا فيما من الله به علينا في هذه البلاد من نعمة الدين والإيمان والأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره وأن يجعل تدميره في تدبيره كما نسأله أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يحكم فيهم شرعه وشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا وأسأل الله في النهاية أن يوفق الحجاج والمعتمرين لاداء هذا النسك العظيم وأن يوفق القائمين على أمر الحجاج من الهيئات الحكومية والجهات الحكومية التي تقدم لهم هذه الخدمات العظيمة وهي خدمة الأمن وخدمة الصحة وخدمة الرعاية والتوجيه كل هذه خدمات عظيمة لولا وجودها ما كان الحجاج بهذا العدد لكن نسأل الله أن يعين القائمين وأن يتقبل منهم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته